بمعنى أنه واصل للحياة <تصفيق> و... المصدر واصلنا بأخ وهو هن أن... وفي <تصفيق> المصدرية وفي الآن المصدرية في موزط ممكن تجدين مضمرة وممكن مضمرة تتعلم مضمرة وممكن تتعلم ماشي؟ ويقعنا على المطبرة جوازاً ومعنا هي نتمنى المطبرة رجوماً وإن المطبرة رجوماً هذه أولاً حاجة لهم ليس لهم ليس ثاني حاجة قلنا إنه هي إدمارها أو إدمارها بعد حتى إذا كان مستقبلاً نحتى حتى أرجع إلى المجلسة وبعد تاية حاجة أو بعد أول مجلسة بالمعنى هي لنا هم نحو الأستسلام الصعبة أو قدرك المنى تبقى أول التي تبقى معنى أن نأخبر الآن نجوم تبقى استسلام الصعبة أو قدرك المنى تبقى, تبقى أو المنى. تنصف وتفاعل مبارع ببعدها برضو بمعنى حالة اللي بعد اللي اللي فيها وفي المار أن في المار أن موجودة نتنصب وبعد الفاء السامية أو المعيّة مزبوقة تاني الربع الفاء السامية أو المعيّة بيكون مزبوقتين يعني بنفي من جهت يعني لازم عشان تنصب تبدي ده من بسها. بسها. بس من جهه تلفظ بس جهه معنا بس بالفعل هذا ديمش أني شو تقول ماله وشو تنصح؟ طلب بالفعل بتيجي حالة ناس ما فيش أي حاجة ثاني طلب بالفعل طلب بالفعل زي إيه؟ لما طلب فعل، طلب إيه؟ طلب فطلب فعل زي يخضع في... لا يقطع عليهم إيه؟ لا من نحو لا يقطع عليهم مثلا مزلي الناس يديه الماء في... لما يعلم الله لدينا جهال المترور ويعلم السرق <تصفيق> لاني فالبرك ولي فى في الله وَلَا تضع فيه فى يحل لطرب بالطبق لطرب في يحل تشيء يعني وَلَا تضع فيه فأني يحل على الله وَلَا تأكل السمك وتشرب اللبن وَلَا تأكل السمك مع شربك الجمل اللي هو ايه فتشرب هنا ايه ما ينفعش تجمع ما بين أهل السماء وشان بالله ما كانوا ماجد فالشورة الرشرة وبهنا فعل مضارع من الله فتلمت على الشرق. الشرق يعني بيقول إيه مرسمون ربية المسألة الثانية هو عميس التباقية ماشي بيقول بعد أو الذي بمعنى إيه أو إيه لأ. Minä olen. Minä olen. Minä olen. Minä olen. Minä olen. Minä حق Minä olen. Minä olen. Minä olen. Minä olen. Minä olen. يعني وليش؟ إلى وحدة صعود صعب. والأسس فيمن صعب إلى أن أدرك منه. يعني ها أستس الصعب حتى أموت. فأو هنا بمعنى إله تري أمو المرء وادرك والثاني حالة اللي هي أولاً في معنى إله فخوك لاعتنم الكافرة أو مسلم يعني إله أي مسلم. فأنتو إلا المسلمين. أضمن أن ونصل فاعم ضرع جوايا إسمه. وحاولت الشاعر وكنت كنت إذا غمست قنات خومن كسرت عوجها أو تستقيم. يعني زي ما كنت إذا غمست يعني أن خست قنات خومن يعني خومن فاعم كسرت عوجها. يعني مجرد النقص بس أنا رقص للطرف متحة أو تستقيم يعني اللي أنت تستقيم. المعنى أراد أنو إذا جاء خومن وقال إن الشعر لم يترك لهم قديماً صحيح حتى يرجعوا عنه عاداته. ضرب ذلك مثلا حالة من يصف رماح أجسده بيده وما زل بها حتى تعتد أو إيه يسهل. فكنت إذا قمت وقلت قم بالهسه بتاعي جاء بتاعي كسرتهم إيه أو تستقيم يعني إلا أن تستقيم. يعني إما الكسر وإما يستقيم فهنا أنه ضرر تستقيم إذن عند الضرع أي إلا أن تستقيم فلا تستقيم عنه فلا أكسر قعوبها ويصح أن تكون هنا بمعنى إلا لأن السفارة لا تكون غريبا من الكسر. يعني يفعش وعيد بلئي تستقيم مش المقصود الاستقامة غير الكسر، أن هذا لا ما يكسر وعمر هذا كسر. حال التنين، هي يكسر بعضها؟ لأي؟ لا تكسر. المسألة الثالثة، بدي نتضم فيها القلب ونصف فائض ضاري بعدها، بعد فائض السببية إذا كانت مسبوقة، إذا كانت مسبوقة من يخ المخض الطازم الفائض. ناسيب. إذا كانت مذكوخة بإنفاية السببية دي أو أول معي إذا كانت مذكوخين منفى محط الطب بالفعل أن ننصب الفعل المضار نفى المحط فالنفى خوله تعالى لا يقضى عليهم فأنت فلا يقضى عليهم فلا نفى محط ينفى نفى في الواهر الكلام أول نفى في المعنى الحية بتاعه لا يقضى عليهم فأني يموت بالمخاطر الآن إيه المرأ يموت هنا فعل مضارع محسوب بحث في قولك القول تعالى وقولك ما تأتينا فتحدثنا يعني أي تلا تأتينا فتحدثنا أنا بينفي الإيه؟ الإتيام؟ من خلال ما في الإتيام بينفي إيه؟ تحديث ماشي؟ فده أنا في إيه؟ ما في المحمد استردنا كنون محضاً احترازاً من المحمد ما تزال تأتينا فتحدثنا فما فمدأ ذلك وتأتينا في التحدثنا ده نفي إيه؟ في اللقص ولكن ما في الحقيقة في المعنى مش نفي ليه؟ عشان هو ليس المقصود به نفي وإنما المقصود به الديمونة على أن يأتينا ممكن أحدثهم. يعني على طول تعالى على طول جيبنا حدثنا ليه عشان تزال ده إيه؟ نفي ونفي النفي إثبات فإيه؟ فكأنه يقول إيه على طول تعالى حدثنا فده في أولا لكنه نفي في المرسل ومش نفي في المعنى ولذلك إيه؟ الفعل المضارع بعدها بيرفع مش موظف فما تقول ما تزال تأتينا فتحد بتقولش تحدثنا تقول إيه؟ تحدثنا ومثال هنا يبدمرش ألم موجداش فيه ألم مجمرة عادة ولذلك برضو آخر ما تأتينا إلا فتحدثنا المقصود نفسه، إنه المقصود الحصر والإثبات والإثبات الشيء المستحسن، الشيء المستحسن. فومنه إيه؟ ما تأتينا إلا لتحدثنا. يعني إيه؟ ما إيه؟ ماش عشان تحدثنا. فهنا المفهيش، لا العكس، اللي هو بيزبط، اللي هو بيجي عشان يتحدثنا، بس بيه بيحصر ال إيه؟ الاتيان في الحديث، في اللي هو يتحدث. ويقول له ما تيجي عشان نحدثنا نجل نشح نخدامه فهو معنى فده في الحقيقة مش نفي ايه؟ مش نفي نحن نجد هو إن كان ظاهر النفي في اللفظ ولكنه في المعنى مش نفي بل المقصود به حص الإثبات فبيل فإن معنى هما الإثبات فلذلك رجب رفعهما أما الأول اللي هو ما تزال أكتين تحدثنا ليه رجب رفعه؟ فلأن زال النفي. وأما الثاني فالنتحار المافي بيه يعني إلا فكل النافي مش مرور ماشي؟ وأما الطلب بأولي حالي ده إيه بعد فائل السعرية ده كانت فنبوحة بنافي النحر أو طلب بالفائل طب الطلب ده بقى طلب بالفائل ده يشمل نور أو الحالة يشمل الأمر يقول لي يناق سيري عناقا فسيحا إلى سويا يناق هنا ده تدخين ده إيه ناقة يعني عناقته سير بيطلب منها وبيأمرها اللي هي تسير عنقا فسيحاً يعني ضرباً من السائل السريع بسرعة. وفسيحاً يعني واسع يعني بسرعه وكثير الى سليمان ده كان ايه سليمان بن عبد الملك من الرائي يعني او من الخلفاء فنسريحه يعني هي نستريح من تعب الصره وانا بي ايه بيطلب منها اللي هي تسير سير وتا بعد كده ف اللي هي ف الايه الثانيه لما تسيري بسرعه هيحصل ان احنا فاء الثانيه هنا يبقى بعديها هم مجمر تعالى الله منصوب بالايه طيب ده أول, أول نوع من انواع الايه الطلب ثاني نوع من انواع الطلب هو الايه النهي صح تعالى ولا تطعن فيه فحل إيه؟ عليكم ضره يبقى ده صح فلتطقوا فيه ف... على ذلك فإسلا بيها هني أحب عليكم ماشي فلأن فإسلا سبقها نهي والنهي درون أقسام طلب طلب الفعل طلب طبك يعني فبالتالي عن هن... هن... هن... هن... فو إيه هنضم هني مضمط وإيه والإحيان هنا لولا أخذتني مداجاً من قريباً فالصدق وبيضه في حياة تحديد أيه بيضه التحديد يعني أحضه على شيء أحسه محسن شديداً بقوة ماشي؟ المبارد على مصرحة. طيب والنوع هو اللي هو التمني يعني. نحن في من اقسام الطلب. نحن يا ليتني كنت معهم، فأفوزة فأولزة. نحن العظيم. ايه فهو يعني فيه نوع طلب اللي هو ايه اللي هو يكون معه وتأفوزة وزمعه. لكن التمني بيبقى طلب للمستحيل او شيء المستحيل. ماشي؟ وما هنا الدنيا لتنكوا المناطع الدنيا تني كنتم معهم فجوفس أنو أكيد مشكلة معهم راحن خلاص فجوفس وخاصة شمعهم نسي إذا أيه لتنك كنتم معهم في الأسبوع الثامني لأصدى على ذلك أن أفوز الترديجي أن أفوز فيبقى المباراة أن خامس يعني قال تعالى لعل أبلغ الأسباب أسباب السماوات الطاعية إله إله موسى في خراءة بعض السرعات بنص الطاعية لعل درجات من أي من أدوات الدرجات لعل أبلغ الأسباب من أدوات الدرجات ماش بيأجوج وده نوع من الطلب اللي بيأجوج إله وأجوج الأسباب وبعدين أسباب السماوات أسباب السماوات بدل نفصل لنا هي أسباب بدل مطابقة Tää on على ذلك on tällaista. Tämä on tällaista. Tämä on tällaista. Tämä on tällaista. Tämä on tällaista. Tämä on Säteinen on sahava. Sähin. Ei vain säteinen, säteinen on aina on aina säteinen. Ei vain säteinen, Ei vain säteinen, säteinen on aina säteinen. Ei vain säteinen, säteinen on on طلب الاستفهام فالمستخدم ده بيطلب حاجه بيقول هافت على فونا الايه برمجيات ارجو ان تحفظ سيرتب بعض خطوات ال ال سيستم هنا هل ده اسلوب الاستفهام وبعديه هل تعرفون البرمجيات يعني جمع لغاه وهي الحاجة التي يطلبها ذو الهمه العاليه فايه فترتب على ذلك ان أم ارجو كيف أرجوه هنا في النار وأرجوها فأني دوابع من سلوط الفرق طيب وبرضو من أقسام اللي هي العرض العرض زي التحضير اللي كنتم حس ولكن العرض بيحس بشيء من بغط التحضير يحس بشيء ايه؟ من الشدة يا ابن الكرامي من قمسة العرض قال تبنو ألا دا حرف عطل ألا تبنو ألا تبنو فتبسل وانا قد حدثوك فما الرائم كما نسمع طيب يعني يعرض على رجل يعني بيعرض يعني على الرجل ما اعترف لنا بطار الاسول أن يرى بنفسه ما قد به الناس عملي أنت باعت بيير رمى قال لا لأ أنا عايزك تجيب عشان تشوف بيدك الكرم من تعلمك في الطلبة أن يكون بالفعل احترازا من نحو قولك لذلك نكرين مقابل لكن لا نستطيع أن نضمر ولا ننصر بفعل مبارك وصح فنحدث عن رفعاته خلافة من الكسائي الكسائي وإنكسائي في إجازة دائرة مطلقة لابن جني وابن عصر في إجازاته بعد نزال وثراك ونحقه ما يمع فيه دون صح ومه ونحقه ما مع دون فقط سرعت بهذه المسألة المقدمة في باب الاسم الفاعل يعني أردون أنه ده خلاف من إيه؟ كسائي في إجازة دارك مطرمى فعند الجزائي الكسائي تعتمولي نزائي فنرماكا وصابقاً محلبي ثابتا وعنده إيه؟ فائمة الأسعادية وعنده مرى فاعل دارك وبرد كلامه خلافاً لابن الجن وابن أجازه إذن أنت تنصب بفعل مضارع بعد نزال المضارع ولا تنصره بعد صامة على أن بعد نزال المضارع فيه لفظ الفعل يعني انزل فنزال فيه انزل مضارع يعني ادرك لا ادرك فجعله رئيب من فعل أما صامة نفروش معنى لإيه يعني نفروش, نفروش لفظ الفعل فماه يعني يمكثف ف الحروف بعد ما هنلاش عرافة الحروف في كف بصايل عن أسود والحروف صار هم نازد عالحروف اللي أسود. أنا حيي من مفيها الفعل بالحروف اللي وقتص راحتوا بهذه المسألة المضيئة في, في باب اسم فا. لكن رأيي بإيشال اللي اسم الفعل عموماً يعني يجداهم تحت الطلب اللي في بنسير في هذا الموضوع اللي بعد في الإستير بيا رأيي عندي ايه؟ ايه؟ ايه؟ عم. عم. عم. عم. اه سيبوا الاسئله اللي خلاصت يبقى هيبقى ايه نشاط اه عادي بعد ما يقوم معي ايه اذا كانت مظبوطه بما قدمنا ليك يعني زي فائ السؤال بالظبط هي مظبوطه بنفس محدا طلب الايه المثال المثال الثالث تقول على ولم يعلم الله الذين يطلب منكم يعلم الايه الصابرين حسبته مفهوم ثنه ولم يعني ولم بس الفرق بين لم ولمها هو ان شاء الله بالتفصيل ماشي يعني انت فاكرين استغفرنا هو ربنا ما يعرفش اللي دهينا زي منكم معانا الصادقين فهو بيقول لما هنا ده ايه نفس لما يعلم ويعلم وابل ايه نفس ويعلم الصادقين دي وارد ايه وارد ايه معين فيبقى يعلم يبقى في علم مدمر ويعلم ايه منصور هو في قراءه ويعلم منصور قراءه ايه يعلم Josi, fainu, kiraa tätä ilmeä, maan määrä, maan muistahdella, fainu, lala, lala, fainu, kiraa määrä, kiraa diinänsurra, fainu, fainu, kiraa diinänsurra, fainu, fainu, kiraa diinänsurra, fainu, fainu, kiraa diinänsurra, ما على عليه تانا مرد ولا نقدر بآيات ربنا أن تكون هنا يا ترى إيه كمان مرد ولا نقدر بآيات ربنا مع كمينة بنج إيه نعم من المدينين في حمزة ربنا عين الرخص في الفتح هي هنا بتأتي معها مصححة يعني يا ليت مرد مع عدم التقدير آه يا ليت ترى مرد ناس ولا يعني مع عدم التقدير تأليت ربنا وكذلك ولا كل منا يعني مع كوننا سنكون من ممين. ماشي؟ ده لو لا على خلاط على قراءة على قراءة الضم هتوفيه الجمع وليس مصاحبة فايه فايه فايه جاء لنا المراد بأول تمني ثاني تمني نحن لا نقدر إذا جاء ربنا نحن لا نكون من, الـ من, الـ من الـ في قراءه الفتح هو يتمنى يعني في قراءه الضم بيتمنى كل ده في قراءه الفتح ان يتمنى ما يكون بيني وبينكم الا مرض فأنتم غيروا أحب في الجوار والمواد ومن الأن أخزاركم يعني كنتم في جواركم فأكون مين وابناكم Shärädä hän voi pahvautua, eli koisun pahvautua. Joten sanotaan, että hän on pahvautunut. Tänne antautunut, ja tääsi että tänne antautunut, maan tieniä ministeriä armaaikaan tää saadaan. Täpööllä tääkä, ja tääkä, ja tääkä, فتنصر وتشرب إن قصبت المهلة عن الجنة والمهلة وتجزم إن قصبت عن كل واحد من هما إلا تأكل السمكة ولا تشرب باللبنة وترفع المعينة عن الأولي وأبحت الثاني إلا تأكل السمكة ولا تشرب جدا يبقى سبحان الله تشكيل هنا بإيه بيفرق في المعنى فلما تقول لتأكل السمكة وتشرب باللبنة بالفتح يبقى الواقع هنا والمعين ويبقى انتبه يتنهي عن اللي هو يأكل السمك مع شرب اللبن، يعني ممكن أكل سمك واحد، ممكن أشرب اللبن واحد، لكن ما يشرب شرب اللبن وبيض السمك مع بعض. أما لو أنت قصّت جزنتي بالدين، لا تأكل السمك وفشّم باللبن، كنا بتنها عن هو يأكل السمك وتنها هو يشرب. أما لو جزنت تأكل وقاميد تشرب، يبقى كنا بدون لا تأكل السمك. وتشرب لبن يعني ويجوز لك تشرب لبن لا تشرب لبن في بل نجد لبن عن معنا الله محمد الله محمد جانبا يتكون في جسم الله يتكون فيه